أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مِرَّةٍ فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما كذب الفؤاد ما رأى أفتى رونه على ما يراه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدادة المونتها عندها جنة المأوى. إذ إِذْيَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتموها, سميتموها أنت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 لكم في السماوات لا تغنى شفاعتهم شيئاً لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد إلا من بعد أي أعذنا الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يبني من الحق شيئا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 أفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أم لم يُنبَأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفَّى أَلَّا تَزِرُ آزِرَةً إِذْرَةً أُخْرَى وَأَلَّيْسَ لِالإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْ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 ك تتمارا هذا نذير من النذور الأولى أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كافرة أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ